حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمام لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل يستنا بالدين من بين اللوم لما حبك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين أنت حبيب المصطفى أنت الأم يا خير خلق الله خير المرسلين يا من لا والإسلام الاسلام والحق المبين